وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُكْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا أَفْغَلَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 وَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ السَّمَائِيَةِ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 فهو في عيشه الراضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه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 هلك عني سلطانية هذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إن 119. وإنه كان لا يؤمن بالله العظيم 110. ولا يحض على طعام المسكين